اسرج خيول العز في الفلوجه وارفع قيود عنة مسروجه امض اللثام عن السيوف وخليها ترعى الرؤوس وانفسا ممجوجه واعقع بها جمع الصليب وحزبه عذبه وبني المتاع بليلة مخدوجه البان إنها أمة شهد الزمان دخولها وخروجا زكوا بني الأحرار إن زكاتكم في عامكم غرب أباح علوجا زكوا بن الأحرار إن زكاتكم We